بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة الحمد لله وكفى. وصلاة والسلام على عبادة الذين اصطفى ثم ما بعد انتهينا في تفسير سورة الفرقان إلى قوله تعالى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 ومن يظلم منكم نضقه عذابا كبير يقول الشيخ احمد شاكر رحمه الله في اختصاره لكلام الحافظ ابن كثير حول هذه الايات يقول تعالى مخبرا عما يقع يوم القيامة من تقريع الكفار في عبادتهم من عبدوا من دون الله من الملائكه وغيرهم يقول ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله قال مجاهد عيسى والعزير والملائكه ما يعبدون من دون الله المقصود بها هؤلاء لا سيما من عبدوا من الصالحين ممن لا لم يكنوا يرضون بذلك فيقول اانتم اضللتم عبادي هؤلاء ام هم ضلوا السبيل أي فيقول رب تبارك وتعالى للمعبودين عيسى والعزير والملائكة أنتم دعوتموهم دعوتم هؤلاء أي المشركين إلى عبادتكم من دوني أم هم عبدوكم من تلقاء أنفسهم من غير دعوة منكم لهم ثم أخبر تبارك وتعالى أنهم يتبرؤون ويقولون سبحانك ما كان ينبغي لنا أن أن نتخذ من دونك من أولياء يقول قرأ الأكثرون بفتح النون أن نتخذ ويكون معناها حينئذ إذا كان عيس والعزيز والملائك لا يجوز لهم أن يتخذوا من دون الله أولياء فكيف بهؤلاء الذين اتخذوهم أولياء من دون الله وقرأ نتخذ وحينئذ يكون أنهم تضرأوا من اتخاذ هؤلاء المعبودين لهم أولياء من دون الله ثم قالوا ولكن متعتهم وآباءهم أي طال عليهم العمر حتى نسوا الذكر أي نسوا ما أنزلته إليهم على السنه رسلك من الدعوة إلى عبادتك وحدك لا شريك له وكانوا قوما بورا أي هلكا ثم قال تعالى مخاطبا المشركين فقد كذبوكم بما تقولون أي فقد كذبكم الذين عبدتم فيما زعمتم أنهم لكم أولياء وأنكم اتخذتموهم قربانا يقربونكم إلى الله زلفا فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ايضا وقرئت فلا فما يستطيعون صرفا ولا نصرا اي لا يقدرون على صرف العذاب عنهم ولا الانتصار لانفسهم ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا هذه الايات ما في نفس السياق كما ذكرنا سياق النذار المفتتح تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وتدرجت الصورة مع كيف واجه المشركون وما هي عقيدتهم في الله وما هي عقيدتهم في الفرقان المنزل وما هي عقيدتهم في الرسول وما هي دعواهم فيه ثم شرعت الصورة في النذارة تنذرهم ان استمروا على تكذيبهم واعراضهم مع ما أتهم من حجج وبينات فإنهم سوف يصلون سعير وبدأت النظر هنا بالسعير وأخرت الكلام على مقدمته يعني الايات ذكرت الكلام على عذاب جهنم لأن المشركين يكذبون بالبعث جملة وتفصيل فناسب إرشادهم وصدمهم بوجود النار وما فيها من عذاب ثم كنوع من التذييل والتوضيح جاء الكلام هنا على ما يكون قبل ورود النار وما يكون في الموقف ويوم يحشرهم يبقى هنا بدا بالكلام على النار وعلى ما يكون فيها من أنواع العذاب ثم ثن بالكلام على يوم الحشر والتقديم والتأخير من أعظم أبواب البلاغة لمن انتبه إليها كما ذكرنا أنه إذا وجدنا ترتيب معين سواء من الناحية النحوية كتقديم الخبر على المبتدا أو من ناحيه السياق كأنه يبدأ بشيء ثم يأتي الذي يليه فإذا كنت تتعامل مع الـ الـ النص الذي أمامك على انه نص حتى لو كان نص بشري ولكن بتفترض في صاحبه البلاغة بتبتدي تنظر هل هناك من نكتة إلا لم تجد بالنسبة لكلام البشر بتعتبر هذا عيب أما في الكلام اللي طارق تعالى فجزما ستجد من المعاني العظيمة وراء ذلك فها هنا لما كان الخطاب مع المعاندين مش مسألة تعليم للمقر وبتتدرج معاه وتنتقل من شيء إلى الذي يليه ولكن كان هنا إن هؤلاء بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرة فكان ذكر الدار المعدل المكذبين ابتداء ثم بل إن هذه الدار قبلها ما قبلها وليست هي وحدها بل قبلها أنواع أخرى من العذاب فبعد ما واجههم بأنه قد أعد لمن كذب بالساعة سعيرة كنوع من التوضيح والبيان وازيادة في بيان أنواع العذاب ان أبل هذه السعير هناك عذاب آخر ويوم يحشرهم يبقى هنا هذه الآيات التي معنا اليوم تتكلم عن بعض ما يحدث في الحشر ومن أعظم ما يحدث فيه بالنسبة لهؤلاء المشركين لا سيما الذين عبدوا الصالحين، لأن هناك من عبد الجن هناك من عبد الطواغيت ولكن أكثر من ضل في هذا الباب إنما عبد الصالحين من دون الله النصارى يعبدون عيسى عليه السلام ومشرك العرب كان منهم من يعبد الملائكة فعلى أي قال ويوم يحشرهم وما يعبدون من أكثر الحاجات اللي يتساءل عنها كثير ما ومن الأصل في اللغة إن ما تستخدم لغير العقل ومن تستخدم للعقل وها هنا القرآن في مواطن يستعمل هذه وفي مواطن يستعمل تلك فكأن الإشارة هنا لماذا استعمل ما عدل عن من إلى ما المستعملة لغير العاقل لكي تدل على أن جميع المعبودين من دون الله سوف يحشرون سواء في ذلك عيسى والعزير والملائكة الذين هم عاقلين وهم في ذات الوقت لا يقرون المشركين على عبادتهم إياهم كما ان السياق يتكلم عليهم بتفصيل فكأن ما هنا أجملت كل المعبودات الباطل سيحشر الأصنام والأوثان وكل هؤلاء يحشرون فيحشر الـ الـ هؤلاء المشركين مع معبوديهم ثم يكون الخطاب هذا الخطاب في الآيات التي بعدها بقارنة أن المخاطب قد أجاب بالتبرؤ من الشرك وإثبات التوحيد يبقى الخطاب بعد كده خاص للذين عبدوا من دون الله وهم غير راضين من ال الانبياء والملائكه وغيرهم فيبقى ويوم يحشرهم وما يعبدون شملت كل المعبودات وما يعبدون من دون الله كل المعبودات تاتي فيقول ان اضللتم عبادي هؤلاء ام هم ضلوا السبيل هذا خطاب لعيسى والعزير والملائكة بقرينه أنهم في جوابهم تبرأوا من هؤلاء الذين عبدوهم وأثبتوا التوحيد لله تبارك وتعالى تكلمنا قبل ذلك في مسألة اختلاف القراءات وإن هذا كله قرآن ونستفيد من كل قراءة معنى كما لو كانت آية مستقلة وإن ده من أعظم انواع البلاغه البلاغة إن يبقى الكلام تتغير في حركة يتغير في وقف يتغير في حرف سيؤدي معنى آخر وها هنا كان في في حكاية أقوال الذين عبدوا من دون الله تبارك وتعالى من الصالحين وفي تبرؤهم من هذه العبادة أنهم قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ وقرأت أن نتخذ فيبقى هنا أن نتخذ تبرؤ من فعل هؤلاء المشركين الذين اتخذوهم أولياء من دون الله ببيان أنهم لا يصلحون أن يكونوا هم آلهة لأنهم عبيد لله تبارك وتعالى وأن نتخذ ده فيها معنى أعلى شويه وهو مذكور في قول تعالى أيضا مثل قول تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يعني المعبدين نفسهم عبيد لله تبارك وتعالى فها هنا كأن الجواب جاء على لسانهم أنهم قالوا إذا كان نحن لا يجوز لنا أن نتخذ أولياء من دون الله فكيف بهؤلاء الذين جعلونا نحن اولياء من دون الله قال ولكن متعتهم وآبأهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما مبين هنا أمر لطيف جدا في هنا ولكن الاستدراك طب ايه اللي يخلي الاستدراك هنا لانهم لما قالوا احنا ما الى عبادتنا قد يكون معناها يفهم منها انهم برؤوهم من التهمة فناسب ان يستدركوا ويقول التهمة ثابتة عليهم هم وان كنا نحن لم ندعوهم ولكن التهمة ثابتة عليهم هم ومن هنا جاء الاستدراك بلاك قال ولكن ولكن هم الذين عبدون من دون ان ندعوهم الى ذلك ومع إثبات التهمة جاء التعريض بالسبب والمبالغه في الإنكار على هؤلاء إنهم بدلوا نعمة الله كفراء ولكن متعتهم وآباءهم يعني نتيجة إنهم لم يعجل لهم العذاب ونتيجة النعم الموجودة عندهم ولما اشركوا لم يعجل لهم العذاب استمرأوا هذا الشرك. فكانهم من جهة نفوا عن أنفسهم أنهم دعوا هؤلاء العابدين لهم أن يعبدوهم من دون الله ومن جهة أخرى أثبتوا عليهم التهمة في أشنع أحوالها بمعنى ان التهمة ثابتة عليهم بلا عذر بل كانت الأمور تقتضي خلاف ذلك إذ جاءتهم النعم من عند الله تبارك وتعالى هم وآباءهم يعني ده إنه ومع ذلك بدلوا نعمه الله كفره ونسوا الذكر ودائما نجد في القرآن التعبير بالترك بترك الذكر بالنسيان وهذا من التعبيرات اللطيفه وغلبت احنا طبعا من ضمن الأمور التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار أننا ربما ننقل تعبيرات صارت شائعة جدا في استعمال أهل العلم فظننا أنها, أنها كانت هكذا في لغة العرب أو ان التعبير ده كان شائع قبل نزول القرآن القرآن أثر في اللغة بلا شك وصار هناك تعبيرات قرآنية استعملها العلماء كتير وصارت متداولة التعبير بالنسيان هنا من ألطف التعبيرات للتعبير عن حالة الإهمال الغير مبرر بمعنى ان النسيان معنى أن الإنسان عارف ويبدو كأنه لا يعلم ينسى الناس يبقى عالم الشيء يعلم أنه مفروض يعمل يفعل كذا ثم ينسى فحال هؤلاء المعرضين اشبه بحال الناسين وإن كانوا غير ناسين النسيان الذي يكون نتيجة غلبة العقل أو الذهول وإنما نتيجة الإهمال فكان التعبير بالنسيان هنا من ألطف التعبيرات المعبره على أن هؤلاء جاءهم العلم وعلموه ولكنهم تركوه فكان حالهم كحال الناس فاستعير النسيان لحال هؤلاء ومن كثرة استعمال القرآن له غلب هذا التعبير ومن ثم كان هؤلاء القوم قوما بورا هلك لأنهم جاءهم العلم وجاءهم الذكر فنسوه أو تناسوه وتركوه مع قيام الحجج عليكم ثم ها هنا وكأن هنا التفات إن القرآن التفت إلى هؤلاء المكذبين كان بيتكلم عليهم الأول بضمير الغائب ويوم يحشرهم ويوم يحشر الله المشركين لكن نتيجة ان الخطاب شديد يناسب انه يوجه اليهم مباشرة فهنا انتقل من الكلام عليهم بضمير الغائب الى ضمير المخاطب فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصر اي فقد كذبكم من اتخذتموهم من دون الله اولياء بما ادعيتموه ومن ثم فلن تستطيعوا وفما تستطيعون قرأت فما تستطيعون وقرأت فما يستطيعون يبقى لا الالهه المتخذه من دون لا تستطيع لأنهم عباد سواء منهم الصالحين أو غيرهم لا يستطيعون صرفا ولا نصرا وهؤلاء المشركين لا يستطيعون صرفا ولا نصر لا يستطيعون أن يصرفوا عن انفسهم العذاب ولا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم ثم التفات اخر نشوف هنا الآيات عشان مع وجازة اللفظ بتضمن عدة معاني الالتفات هنا للقضية العامة بغض النظر عن المخاطبين في قوله ومن يظلم منكم نضيقه عذابا كبيرا ما هو كان الخطاب الأول للمشركين وهم ظالمين فكأن ومن يظلم منكم ده خطاب للبشرية جميعا هذه حال المكذبين واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا والكلام على السعير والكلام على ما يكون منهم في عروسات يوم القيامة دام الكلام هنا عند في موجه لمن يظلم من المخاطبين يبقى كأن الخطاب انتقل من كلام هؤلاء الظالمين إلى كلام الناس كلهم اتطعذوا بحال هؤلاء الظالمين لأن من يظلم منكم سيكون حاله كحالهم نضيقه عذابا كبيرا فكان هذا ما يتعلق بهذه الآيات المعاني نكتفى بهذا القدر سبحانه وتعالى وحمده